ذلك بأن الذين كفروا تبعوا الباطل وأن الذين آمنوا تبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناتئن فالم فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَفْخَمْتُمُهُمْ فَشُدُّ الْوَثَاقَ فشد وثاق فإنما منن بعض وإنما فذا أن حتى تضع الحرب أو زارها ذلك ولو يشاء الله لم تصر منهم ولكن يبن وبعضهم ببعض والذين قتلوا في ثبيرة الله يُضِلَّ يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسر لهم وأضل أعمالهم ذلك لأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فَلَمْ يَثِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَوْضُوهُ كَيْفَ كَذَعَاقَبَ الَّذِينَ مِنْهُمْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ذَادِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ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 فيها أنهار من ماء غير آتينه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من خمر من عسل مصفى ولهم فيها من كل ثمرات ونفخرة من ربهم كمن هو خالد في النار وتقوم أن حميما فقد طع أمعاهم وتقوم أن ومنهم من يستمع إليك ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أُوتوا العلم ماذا قال ألف هؤلاء الذين طبع الله على قلوبهم والتبع أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنانهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتِ السُّورَةُ فَإِذَا أُنْزِلَتِ السُّورَةُ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ إِلَىٰ قَوْلِهِمْ يَوْظَرُونَ إلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَآ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ فَهَلْ عَثِيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَمْ تُفْتِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُ أَرْحَامَكُمْ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 أم حتب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بثيباهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم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 قُرَّصُوا لَمْ يَنْبَعْ دِمَاءَهُمْ لَهُمْ الْهُدَاءُ لَيَظُهِرُ اللَّهُ شَيْئًا وَتَيْحُبُقُ أَعْمَالَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا رَسُولَهُ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ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 وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلُكُمُهَا فَيُحْقِرُكُمْ وَيُخْرِجُ أَبْغَانَكُمْ هَأَ أَنتُمُ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ هَأَ أَنتُمُ ها أولئك تدعون لتُنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإن ما يبخل عن نفسه والله غني وأنتم فقراء وإن تتوالوا يستبدل القوم المغيرون ثم لا يكونوا